قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فاكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وَإِحْسَانَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّمَهَا كَمَا تَمَّمَهَا مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلْمُتَأَمِّلِينَ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب و في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره إن كنتم فاعلين قالوا يا بانا ما لك لا تمننا على يوسف و انا له لناصحون ارسل يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عن غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون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 فسكم أمران فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فرسل واردهم فأدلا أدلوا فأدلا أدلواه قال يا بشر هذا غلام واسروا بضاعته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 من الصاغرين قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم نواكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنكيدهم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 الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا الله يا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما حدكم ما فاس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 تويل الأحلام بعادمٍ وقال الذين جاء منهما رب عدوهم وقال الذين جامنهم أودك رب عدو أممَةٍ أنا أنبئكم بتويل فرسيلون يوسف أيه الصديق سبع بقرات سمان، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع خضر خضروا يابسات لعل يرجع إلى الناس، لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سوضنه إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل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 ما بال اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء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 وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كين لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراهد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انطلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلم ما رجعوا إلى أبهم قالوا يا بنا ملعمن الكيل فأرسل معنا خان نقتل فأرسل معنا خان نقتل وإن له لحافظون قال هل أمركم عليه إلا كما منتم على أخي من قبل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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وتدخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون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 دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزه بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه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 قَد عَلِمْتُم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقيين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 يضطعناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَباً حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي لَلَّهِ وَعَلَى الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا بيوسف بي واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَاِلَنَا الضُّرُّ مَسَّنَا وَاِلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ أَجِزِلُ الْمُتَصَدِّقِينَ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 الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي أت بصيرا وأتوني بأهلكم مجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إن ولهلك القديم فلما جاء البشير ولقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا بني استغفر لنا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 وما أرسلنا من قبرك إلا رجال نوحين من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظْهُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ بِنْقَبِرِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوَّ فَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يُفترَى ولكن تصديق الذي بين أيديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.